فيتبعون ما تشابه منه ابتراء الفتمة وابتراء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولى الباب ربنا لا تزر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت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 ذَّ آالِعوونَ والَّبِينَ مِن قبلَهِم كَذذبوا بآياتنا كَذَّب بآياتنا فَأَقَهُ الله بذن بِم واللهم شَديد عفاضَ قإَّذين كَ غَوسَةغ لَونَ وَتُشرونَ إ جهم وَوبِسَهاد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 فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وَإِن تولوا فإنما عليك البلاغ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 إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بَعْضُهَا من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا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 إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هبري من مدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيى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 وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ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 أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأتمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كُنتُم مؤمنين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 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا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 فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مصلمون يا أهل الكتاب وَمَا تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة, التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقنون ها أنتم هؤلاء إه جَجثم في م لَكم بهِ عين فَلمة ح جونَ في ماَا لَ سَلَك به ع واللههُ يعلم أنتُم لا تعلمون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 ان الذين يشترون بعهدي الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من إِنَّ اللَّهَ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ إِنَّنَا أَصْنَعْنَا عِبَادًا لي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 فَمَن رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَلَأَعْتَرِهُ وَأَخْرَجْتُم عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَبْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَا تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هم أفغير دين الله يبغون وله أسلمنا في السماوات والأرض طوعا وكرها, طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماهيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإسحاق والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بَيْنَ أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين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 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل, لن تقبل توبتهم وأولئك هم ضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى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 قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي بذكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا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 واحتصموا بحبل الله جميعا ولا تسرقوا والالْقُرون عََّكَ اللَّ عَلَكُمْ بِالقاتُم عْدَ أَنْ فَأََّ فَدَيْنَ قُلوبِكُمْ فَأَصَحتُم فَأَصدَحْتُم بِنِعَّتِهِ إخْوَانَا وكنتم على شَفَا حُفْرَةٍ مِ النَّار فَأَنقَلَكُمْ مِنْهَا كَذَلككَ يُذَيين الله لَكُمْ آيَتِهِ لَعََّكُمْ تحتَذون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 يوم تبيع الضوجوه وتسوى الضوجوه فأما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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أخواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون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 إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكر المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِغَدْرٍ وَأَنتُم حِينَئِذٍ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِن تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُم رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا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 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا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 والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ساتاهم الله ثواب الدنيا وحسنه ثواب الاخره والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان لا تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين قال الله مولاكم وهو خير ناصرين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 إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فَأَسَابَهُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ كَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ ۖ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 يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بلوتكم لبعض الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لهم ضربوا في الارض او كانوا غزا او كانوا غزا لو كانوا عيانا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن وَتلتم في سَبيل اللهِ أَو مُُملَ مَغفَِة منِ الله وَحمَ وَحمَة قَم مِ يجم وَولئم مُُم أَوْ قُتِلتُم لَ إى الله تُكشعون فَبِماَا رَحمَة مِ الله ل تَلَهُم وَلَك تَ فَلًا غَليغَ القَلدِر فَضّ مِن حك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 أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُوا عَنَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم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 قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين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 الذين قالوا ان الله هدا إلينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان حتى ياتينا بقربان تاكله النار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 كل نفس لائقه الموت كل نفس لائقه الموت وانما توسون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أبا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور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 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد